فان قلبو بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم فَلَا فلا تخافون وخفون إن إنكم مؤمنين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 ولا يحسبن الذين يبقلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير